ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا ا وقعت ل ا ق ع ة ل ي س ل و ق ع ت ه ا كاذبا خافضة رافعا ل ر ا و ب س ت ا ل ج ب ا ل بسا م ن ت

أ ز و ا ج و ث ل ا ث ا فأصحاب ل م م ي ن ة م ا أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة وأصحاب ا ل م م ما ش أ ة أصحاب ا ل م ش و م ة و ا ل س ا ب ق و ن ا ل س ا ب ق و ن

موسوعه ن ا ل أ ل ي النابلسي للعلوم ي الاسلاميه

ك و ا ب وأباريق و ك س م ن معين ل ا يصدعون ع ن ه ا و ل ا ا ينزفون ف و ك ه ة م م الحسنى يتخيرون م

م ا ي ش ت ه و ن وحور ع ي ن ك أ م ث ا ل ا ل ل ؤ ؤ ل ا ل م ك ن و ن

س ل ا م ا س و أ ص ح النابلسي ب ا ي ي م م أ ص ح ا ا ي للعلوم ط و د و س ل ا م ي ه

لا م ق ط ش ر و ل ا م ن و ل و ف ر شركه م دعويه غير ر ب ن ا ه ذات م ض ع و ن ا أ ت ر ا ب ا

أصحاب ثلة م ن ا ل أ و ل ي ن و ث ل ة من ا ل خ ر ي ن و أ ص ح ا ب ا ل ش م ا ل ما أصحاب ا ل ش م ا ل في س ل ا م ي ه

م ن ي ح م و ع ل ا بارد و ل ا كريم ن ه م ك ا ن و ا ق ب ل ذلك م ت ر ف ي ن وكانوا ي ل ل ع ل ى ا ل ا س ل ا ظ ي م

ََ ك ا ن ُ و ا ي َ ق ُ و ل ُ و ن ََ أ ِ ذ َ الحسنى م َ وَكُنَّا ََ ا ُ ت ر غ ب

ل م و م و ع ه النابلسي يوم م ع ل و م ا ل و ن ا س ل و ن م ن شجر ي ه

فشاربون عليه, من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم

ف ر أ ي ت م ما تمنون أ أ ن ت م تخلقونه أ م نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

ي م ا لا ل ت ع م و ن و ل ق د ع م ه ا ل ن ش أ ة ا ل أ و ل س ف ل و ل ا ت ذ ك ر و ن أ أ ف ر ي ت م م ا تحرثون أ أ ن ت م ت ز ر ع و ن ه أم نحن

م و نشاء ل و ع ل ن ا ه ح ا م ا ف ب ل ت م ت ف ك ه و ن إ م ا ل ن ب ل نحن م ح ر و و ن

م و س و ن ه ا ل ن ا م ل ن ي للعلوم ا ل ن ا س ل ا م ن ه

افرايتم النار التي ت و ر و ن أ ا ن ت م ان شاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقومه

فسبح ب اسماء الله م أقسم ا ل و ل ح س ن

تنزيل موسوعه ا ل م ي ن أ ف ب ه ذ ا ا ل ح د ي ث أنتم مدهنون و ت ج ع ل و ن ر ز ق ك م أنكم تكذبون

ف ل و ل ا إ ذ ا ل ن ا ل ح ل ق و وأنتم ن ح ي ن تنظرون ونحن ذ أقرب إ ل ي ه م و ل ا س ل ا م ي ه

س ل ا م لك م ن أ ص ح ا ب ا ل ي ي م وأما من ن إن كان ا ل م ك ذ ب ي ن ا ل ا ل فنزل م ي ن من ح م س ن م

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه